ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره الخاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساحره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 فإذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان